نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغترش شيخنا ولوالديه ولنا ولوالدين وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة الصفات الشبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والتمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين بسم الله ذكر ما يتعلق بالصفات الثبوتية وقسمها إلى قسمين صفات ذاتية وربطها وعرقها بهذا الذي أمامه لم يزل ولا يزال متصفا بها أي أنها لم تنفك عنه عز وجل فعلم الله سبحانه وتعالى هو متصف به ولم يكن فاقدا له ثم اتصف به حاشاه من ذلك فلهذا قال إن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدره وغيرها فلم يكن حاشاه من ذلك عاجزا ثم قدر كان قادرا عالما سامعا مبصرا ولا يزال قادرا عالما سامعا مبصرا فهذا ضابق الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال مستخفاً بها فهي ملازمه لذاته تعالى لا تنفك عنه وامثلتها مثل ما سمعت السمع والبصر قول هو من الصفات الخبرية أن تتلقى من طريق الخبر فيجيء في النصوص في القرآن والسنة أن الرب عز وجل له وجه وله يدان وله عينان هذا المراد الصفات الخبرية نعم والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وقد تكون الصف... هذه الصفات الفعلية الصفات الفعلية تختلف عن الصفات الذاتية الصفات الذاتية ملازمه لذات الله لا تنفك عنها أما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها متى شاء تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش فإنه ليس صفة ذات منازمة بل صفة فعل حيث استوى على العرش بعد أن خلق العرش فقبل أن يخلق العرش لم يستوي عليه والعرش كما هو معلوم مخلوق حادث فيكون الاستواء, فيكون الاستواء عليه فعله حين شاء ولهذا سمي بالصفة الفعلية واكل النزول للسماء الدنيا فالنزول للسماء, للسماء الدنيا ليس شيئا ملازما لذاته تعلم لانه سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا بعد أن خلق السماء الدنيا ما الدنيا حادثا وهكذا واعلم أن المسلم لو لم يعرف الفرق بين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه لما ضره ذلك في شيء في دينه هذه الاصطلاحات، هذه اصطلاحات وتصنيفات، واذا ثبت عند المسلم القاعده الكبيره وإثبات ما أثبته الله لنفسه فسواء سمي بصفة ذات أو بصفة فعل أو ما كان فإن نثبته لله عز وجل ولكن هذه اشياء صطلح عليها أهل السنه والجماعه يقرون بكل صفه من صفات الله تعالى سواء سميت صفه ذاتيه او صفه فعليه اهل الباطل فرقوا. فقالوا نقر بالصفات الذاتية دون الصفات الفعلية وقالوا إنه لا يلزم محذور من الإقرار بالصفات الذاتية ويزعمون لزوم المحذور بالصفات الفعلية ولهذا قلنا لك إن تقسيمها على هذا النحو يراد به تقريب أمر الصفات ولكن أهل الهوى يتشهون فيثبتون بعضا ويمحو بابا فالكلابية راس هذه البدعه في التفريق بين الصفات الذاتيه والذعريه وخلفهم وورثهم الأشعرية والما تريديه فانهم يقرون بالصفات الذاتية دون الزعليه ويلزمهم فيما اقروا به من الصفات الذاتية ما فروا منه في الصفات ولا محذورة كما لا يخفى على بصيره لا محذورة بتاتا من إثبات صفات الله تعالى سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية لما قررنا وكررنا من أن الصفات لما كانت مضافة لله لم يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه وإن قدر الجاهلون بالله عز وجل أن فيها نقص فنقول هذا النقص الذي تزعمونه لا يلزم في صفات الله تبارك وتعالى اذ لا تقاس وكل الزام إن تريدون ان تلزموا به اثبات المثبت لصفات الله تعالى لا يلزم لانه يثبت صفات لله مضافه لله على الوجه اللائق بالله وانتم تتحدثون عن الزامات لصفات مطلقه ونحن قلنا ان الصفات هذه مضافه لله فاذا اورد ايراد يراد من خلاله ابطال الاتصال بهذه الصفه قال لا يلزم لان صفات الله تبارك وتعالى لا تقاس وخذ نموذجا على هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما يقع في القيامه ان الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب اي هذا الصوت الذي نادي به الرب عز وجل اذا نادى عباده النائي البعيد والقريب يسمعونه على حد سواء لا يقال كيف لان صفات الله لا يقال فيها كيف كما لا يخ هذا لبيان ان الالزامات التي يلزمها الجاهلون للصفات خير ملزمه لأن صفات الرب سبحانه وتعالى مضافة إليه فلا يمكن أن يتطرق إليها ما يتطرق إلى صفات المخلوق ولهذا قرر أهل السنة أن هذه الصفات لا تقارس ولا تضرب لها الأمثال ولا تورد عليها الإرادات ولا يقال إنه يلزم من النواقص عليها كذا لأنها كما قدمنا مرات ليست كصفات المخلوق فالحاصل أن هذا التقسيم المقصود به التقريب وإلا لقي العبد ربه لا يدري بالفرق بهذا التقسيم الاختلاحي لما أضره قطعا المهم أن يثبت ما أثبت الله وينفي ما نفى الله نعم وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية نعم تقدم أن الصفات منها صفات ذاتية القسم الثاني الصفات الفعلية من الصفات ما ينظر إليه بالاعتبارين كالكلام فأصل الكلام صفة ذاتية لم يجد لله بل هو سبحانه وتعالى متصف بالكلام في أصله فهو صفة ذاتية فيرجع الى صفات الذات اما أحاد كلامه سبحانه وتعالى حين يتكلم فهو صفه فعليه فكلم ادم في وقت وكلم موسى في وقت وكلم محمدا صلى الله عليه وعليهم وسلم تقيما كثيرا في وقت ويكلم اهل الموقف في القيامه في وقت فهذه الاحاد بكلامه تبارك وتعالى فعلية أما أصل صفة الكلام فذاتية ولهذا قال إن من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية وذلك بالنظر إلى أن أصل الصفة فالكلام أصل الصفه ذاتي لازم لذات الله عز وجل والأحاد التي يتكلم بها لا شك أن الله كلم آدم في وقت غير الوقت الذي كلم فيه موسى غير الوقت الذي كلم فيه محمدا صلى الله عليه وعليه وسلم تسئم كثيرا ليس المعراج ويكلم سبحانه وتعالى أهل الموقف ويكلم عز وجل ملائكته متى شاء بما شاء لا يمنعه أحد عز وجل من أن يتكلم فاحاد الكلام, أحاد الكلام أفراد الكلام صفة ذاتية وأصل الصفة صفة فعلية نعم ورابط رابط الصفات الفعليه كما قلنا التي تتعلق بمشيئته ان شاء فعلها وان شاء لن يفعلها هذا هو رابط الصفات الفعليه نعم لان الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل صفه تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعه لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا ان يشاء الله إن الله كان عليما حكيما نعم هذا ظاهر لا يشاء الله تعالى أمرا إلا لحكمه كما في الآية فتر المشيئه أتبع هذا العلم والحكمة وما تشاءون الا ان يشاء الله ثم قال ان الله كان عليما حكيما فيشاء الاشياء سبحانه وتعالى لحكمه بالغه لا يعلمها قد تظهر لنا الحكمه وقد لا تظهر لكنها لا شك انها لحكمه وانها ليست عبثا لذا تنزه الله تعالى عن العبث افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا هكذا شئنا أن تخلق هكذا وتتركوا هملنا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق يتنزه الله عن هذا يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى فالحاصل أن كل طفلة تعلق بمشيئته فإنها تابعة لحكمه أفعاله أحكامه سبحانه وتعالى كلها على حكمه إن ربي على صراط مستقيم فلا يفعل الأشياء عبثا سبحانه وتعالى وله المشيئة النافدة التي لا يمكن أن ترد وهذه المشيئة لا شك أنها عن علم وعن عكمة كما هو في هذه نعم القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل نعم يلزم إذا أثبت المؤمن الصفات أن يحذر من طريق الغلاس الذين بالغوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الله تعالى بصفات المخلوقين وباب الصفات هذا كغيره من أبواب الاعتقاد وجد فيه طرف من الغلاف وطرف من الجفاة وأهل السنة في الوسط فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله تصديقا لخبر الله وينفون عما اثبتوه ما نفاه الله كما قال تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم أسعد الناس بهذه النصوص لأنهم جمعوا بين النصوص كلها فنفوا عن الله ما لا يليق وأثبتوا له ما اثبت لنا أهل الغلو في الإثبات يعني الذين جاوزوا فأثبتوا وزادوا على الإثبات وقعوا في هذه المحذورات فمثلوا صفات الله بزعمهم أنهم يبالغون في الإثبات فيقول أنا لا أقول إن الله فقط وجها أقول إن لله وجها مثل وجه المخلوق يقال كذبت والله بل لله وجه لا يمكن أن يكون مشبهاً بوجه المخلوق سبحانه وتعالى وهكذا لله السواء لا يمكن أن يكون مشبهاً بالسواء المخلوق وله نزول لا يمكن أن يكون مشبهاً بنزول المخلوق فأنت أصبت في أصل الإثبات وأخطأت خطأ عظيماً في المبالغة والزيادة وهكذا أن التعطيل الذين نفوا الصفات بدعوى أنهم ينزهون الله تعالى يقال أنتم أصبتم لو أنكم اقتصرتم على نفي ما نفى الله لكنكم بالغتم حتى وصل بكم الأمر إلى نفي ما الله وهذا كما تقدم هذا الطرف وهذا الطرف من الالحاد وهذه المسألة مسألة الطرفين, مسألة الطرفين في الاعتقاد هذه من البلايا الكبيره من البلايا العظيمه التي وقعت في الأمة قديما وحديثا فيخرج الخوارج ويبالغون في أمر المعصية حتى يكفروا صاحب الكبيرة مع أن صاحب الكبيرة إذا كان يعملها عصيانا كعصاك المسلمين فلا شك أنه مسلم فبالغوا هذه المبالغه فألحقوا أصحاب الكبائر بأهل الكفر مقابلتهم المرجئة فخففوا من شأن الكبائر وجرأوا العصاة على المخالفه وقالوا ما دام عند العبد هذا الإيمان فلا تضره معصي بينما الخوارج إذا وجدت المعصية اسقط الإيمان كله عن العبد وصار اهل السنة وسطا بينهم فقالوا الكبيرة كاسمها جريره عظيمة ولذا سميت بالكبائر بنص القران تجتنبوا كبائر ما تنه... ما تنهون عنه كبيره اذا هي شناعتها ولا يجوز التخفيف بأمرها ويجب الاحتساب على اهلها واقامه حدود الله عز وجل فيها لكنهم ليسوا كفار كما تزعم الخوارج وفي الوقت نفسه لا يقال بقول ف وهذا ضد لنقولة المرجئة والخوارج معا فيتوسط في هذا الأمر ولهذا هم أهل السنة ينهون عن الكبائر ويقيمون حدود الله على أصحابها ثم إذا مات أصحاب الكبائر صلوا عليهم لأنهم مسلمون ولا يفعلون فعل الخوارج بترك الصلاة عليهم وعدهم من الكفار وبالوقت نفسه لا يهونون من أمر المعاصي. وامر الكبائر وبذلك يجمع اهل السنه بين الادله كلها اما اهل الباطل فدابهم الاستمساك ببعض النصوص وترك بعض النصوص وهذه من مسالك اهل الضلال قال تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض الكتاب كله حق ويجب الدخول في السلم كله يا الذين امنوا الدخول في السلم كاف فلا يتشهى العبد ياخذ بجميع النصوص فهنا على من أثبت الصفات أن يحذر كل الحذر من أن يبالغ فيقع فيما وقعت فيه الممثله فيقول إن صفات الله مماثلة لصفات المخلوق فيفتري على الله عز وجل الكذب بذلك نعم. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله أثمن يخلق كمن لا يخلق أثلا تذكرون وقوله هل تعلم له سميا؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد يعني دلنا السمع على بطلان ما يقوله أهل التمثيل لله بخلقه فقوله تعالى ليس كمثله شيء من آظم ما يدل على عدم المماثلة بين الرب تعالى وبين خلقه ثم هذه الآية العظيمة المثبوعة باستفهام إنكار أفمن يخلق كمن لا يخلق ثم قال أفلا تذكرون أي قاس الخالق هانا وتعالى بالمخلوق افلا يتذكر العبد فيعي الفرق بين الخالق والمخلوق وهكذا قوله تعالى هل تعلم له سمية يساميه ويماثله عاشه من ذلك تعالى وهكذا قوله ولم يكن له كفوا أحم وكل هذا رد على أهل التمثيل نعم وأما العقل فمن وجه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات نعم ذات الخالق سبحانه وتعالى جل وعظم ذات المخلوق ولهذا فلا بد ان يقع التباين بين صفات الخالق وصفات المخلوق وهذا أمر من الناحيه العقلية واضح جدا هذه من الدلائل العقليه الجليه ولهذا بدأ في الاستدلال على بطلان التمثيل من جهات العقل أن ذات الرب تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين واذا فصفات الرب تعالى لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين نعم لا. لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو, ظاهر في في كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة غير, غير قوة الذرة فإذا ظهرت تباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجل وأقوى من كل صفة تتبع الموصوف وتليق به وهذا يظهر حتى في صفات المخلوقات فالقوة التي في الذره وهي أن من الصغار ليست القوة التي في البعير، ولكن في كليهما قوة بحسبها مع أن الذرة والبعير معا مخلوقا فإذا ظهر التباين بين المخلوقين وكلهم محدثون موجودون بعد ان لم يقوم فظهور التباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى ونياد قال الله تعالى لما قال أهل الكفر من أشد منا قوة قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فقوة الله ليست في قوة المخلوق كما تقدم مرارا أن الاسم والمعنى العام لا يوجب التطابق والاشتراك في الحقيقة ويأتي لها إن شاء الله أيضا زيادة فيها. نعم الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر الى من يكمله نعم الرب عز وجل كامل من جميع الوجوه لو قيل لاهل التمثيل افي الرب نقص لو قالوا نعم لكانوا من اكثر خلق الله يقولون لا لا نقص فيه افي المخلوق نقص من كل جهه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا عشر فالمخلوق يبدأ من ضعف وينتهي إلى ضعف أي بين الخالق الذي هو من جميع الوجوه له الكمال بالمخلوق الضعيف الذي بين خالقه سبحانه وتعالى شدة ضعفه فبين سبحانه كما في الآية أنه خلق من ضعف وينتهي إلى ضعف وأنه يتقلب في أطوار ضعيفة فكيف يقارن الخالق الغني الحميد الجليل بالمخلوق الضعيف الفقير نعم وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن تشفيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا نعم هذا تنقص للخالق إذا قيل هذا في الخالق فهذا من التنقص العظيم له عز وجل وتنقص الخالق قد لا يشعر به الغر الجاهل الذي يعتقد عقيده فيكون هذا التنقص لازما لقوله من دون أن يشعر لكن لو تعمد أن يتنقص الله هكذا تنقصا نحن ذا لأننا من السخرية بالله لكنه يقول قولا يلزم منه التنقص وهو لا يدري لأنه صاحب هوى ولم يلزم هذه النصوص وإلا فان تنثيل الخالق بالمخلوق لا شك أنه من أعظم التنقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه حيث يمثل بالمخلوق الضعيف من الوجوه كلها. نعم ثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يستفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. لا يلزم منه؟ لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. نعم. إذا كان مما يشاهده المخلوقات نفسه أن تتفق في الأسماء ومع ذلك يحصل التباين والاختلاف في الحقيقة والكيفية مع أن كلها مخلوقات. كما تقدم فللانسان يد وللفيل يد وللانسان قوه وللجمل قوه فهل يد الانسان مثل يد الفيل كلاهما يطلق عليهما يد وكلاهما مخلوقات ومع ذلك بينهما تباين عظيم جدا وهكذا القوه قوه الانسان ليست كقوه الجمل وكلاهما له قوة، فإذا وجدت تباين في المخلوقات مع الاتفاق في الاسم كلاهما يطلق على ما في البعير قوة وعلى ما في الإنسان قوة ويطلق على ما في البعير يد وعلى ما في الإنسان يد ومع ذلك بينهما تباين فكيف لا يقع التباين بين الخالق والمخلوق وهنا قاعدة مهمة لطالب العلم الاتفاق في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة. الاتفاق في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة. الاسم والمعنى العام عندك العلم. قلنا إن الله يوصف بالعلم ويوصف المخلوق بالعلم، لكن ليس علم الله فعلم المخلوق. وان كان يطلق على ما عند المخلوق علما بنص القرآن فما قال تعالى وما انجزت من العلم الا قليلا فسماه الله علما ويسمى هذا الوصف في حق الله تعالى ايضا بالعلم ولكن كما تقدم فرق بين العلم والعلم كما فرق بين اسم العليم في أسماء الله تعالى والعليم في أسماء المخلوقين فالاتفاق بالاسم مجرد الاسم والمعنى العام لا يوجد الاشتراك في الحقيقة نعم والتشبيه كالتمثيل وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات التشبيه كالتمثيل وقال شبه أي مثل وقد يفرق بينهما بفرق دقيق أن التمثيل هو التسوية في كل الصفات يقال هذا مماثل لهذا يعني من جميع النواحي أما إذا قيل هذا يشبه هذا فالمراد التسويه في أكثر استفاد ولا شك أن تعبير القرآن هو التمثيل بقوله تعالى ليس كمثله شيء فهو المنفي فهو أولى من كلمات التشبيه نعم لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء وأما التكييف فهو أن, يعتقد فهو أن يعتقد المشبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل هذا الفرق الآن بين التكييف والتمثيل التكييف أن يزعم أن صفه الله تعالى تكون على كيفية كذا وكذا نحددها بزعمه الكامل. فأن يزعم أن الله تعالى ينزل على هيئة معينة يدعيها أو يفعلها يقول ينزل هكذا معنى أنه يكيفها ويجعل لها تكيفة معينة لكن من غير أن يقيدها بمماثل فالتكيف من هذه الزاوية والتمثيل كلاهما مثلان مثلتان لكن التكييف هو اعتقاده كيفية معينة للصفة ولو لم يقيدها بمماثل ولو لم يقل إن هذه الهيئة كمثلها في المخلوق لكن يقول ينزل على هيئة كذا ويدعيها دعوة وهذا أمر يستحيل أن يحاطبه الكيفية يستحيل أن يحيط بها أحد فكيفية صفة الله لا يعلمها إلا هو فإذا ادعاها أحد فقد أعظم الفرية على الله تعالى إذا قال إني أعرف كيفية مجيء الله أو أعرف كيفية السواء الله أضع له ما يبينه ويوضحه فقد كذب كذبا بينا ولا شك وافترى على الله تعالى الفريه العظيمه كما سياتي ولو لم يقيدها بمماثل اما التمثيل فهو ان يجعل بهذه الصفه مماثله نعم وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل اما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن, كيفية ولم ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون, كيفية فيكون, تكييفنا فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به الدليل على بطان تكيف السمع قول الله سبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم ومن خلفهم ولا يحيطون به علم الله يستحيل أن يحاط به وما دام الرب عز وجل لا يمكن أن يحاط به فلا يمكن أن تعرف كيفيته لأن الذي تحدد له كيفية والذي يعلم ويحاط به أما من لا يحاط به سبحانه وتعالى فالدعاء الكيفيه في صفاته من الزور والكذب العظيم وقد نفى الله تعالى أن يحيط به أحد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم ومدعي الكيفية قد ادعى أنه احاط بالله علم لأنه قال أنا أعطيكم كيفية صفات الله هي على حد كذا وكذا وعلى كيفية كذا وكذا فالحاصل أن دليل السمع على كذب المكيف ظاهر في هذه الآية كون قائلا بلا علم كما نهى الله عن قفو ما ليس لنا به علم ولا تقفو ما ليس لك به علم والله تعالى قد أخبرنا عن الكيف عن صفاته، ولم يخبرنا عن كيفية فهو سبحانه قد أخبر عباده بصفاته وعرف نفسه لعباده بهذه الصفات ولم يذكر لهم في النصوص كيفية اتصابه بالصفات فعليهم أن يقبلوا عنه سبحانه وتعالى ما بين له فيقروا بالصفات التي ذكرها لنفسه تعالى ويتركوا عنهم الخوض في كيفيتها لأن كيفيتها يستحيل أن تعلم ولأن كيفيتها لم تذكر في النصوص كما ذكرت أصدر نعم وأما العقل فلان الشيء لا تعرف كيفية صفاته فلأن الشيء فَلِأَنَّ الشيء لا, لا تعرفه، لا, تعرف كي... تعرف لا تعرف كيفية صفاته، لا تعرف كيفية، لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكيفها نعم كله العقل ظاهر على بطلان تكيف لا يمكن أن تعرف كيفية صفة إلا من خلال ثلاثة طرق. أن تعرف كيفية ذات المستقف فإذا عرفت ذاته فإذا عرفت كيفية ذاته عرفت كيفية الصفات لأن الصفات فرع عن الذات ولا شك أن معرفة كيفية الذات كيفية ذات الله عز وجل منتفلة فإذا سنتفي كيفية معرفة كيفية الصفات الثاني حتى تعرف الكيفية ان تجيء المقايسة فيعلم نظيره المساوي له لأنه يقال نقيس صفة هذا على صفة ذاك، ولا شك أن الله ليس له مثير سبحانه وتعالى ولهذا قال ليس كمثله شيء فالمثيل منتفي وإذا لم يكن له نظير سبحانه وتعالى فيستحيل أن يقاس لأنك إذا قست صفة من صفات الله قصتها على صفة مخلوق قد قال تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق وليس عندك ربان تقيس الأول على الثاني حاش الله من ذلك ليس الا رب واحد منفرد بهذه الصفات فجميع صفاته لا تستطيع بثاثا أن تعرف كيفيتها لأنك لا يمكن أن تقيس كيفية هذه الصفة على رب آخر إذ لا رب إلا هو سبحانه وتعالى الطريق الثالث المعرفة كيفيه الصفات أن يأتي الخبر الصادق يعني بالنصوص وكل هذا منتفي فلا يمكن أن تعرف كيفيه ذاته تعالى وليس لله عز وجل نظير المساوي له يقاس عليه ولم يأتي خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفيه صفات رب العالمين نعم وايضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك وهذا أمر مقطوع به لو أن إنسانا أحمق قال في ذهني وهذا لا يجوز ولا يحل قال سأقدر في ذهني لصفه الله عز وجل كيفية يقول لو اجتمعت أنت والإنس والجن والجميع على تقدير كيفية صفات الله تعالى تعلم أن ما قدرته فالله بخلافك كل ما قدرته فالله بخلافك لأنك لا يمكن أن تستطيع لا, لا بذهنك ولا حتى بخيالك إلى كيفية صفات الله تبارك وتعالى إن بعض نخلوقات الله لا يكاد أن تتفور كيفية فكيف بالخالق سبحانه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها قد سد الأفق كل الأفق بأسره جبريل خلق من خلق الله ولياذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشجع الناس لما رأى هذه الهيئة لهذا الملك أرعد وسقط على الأرض عليه الصلاة جبريل مخلوق من خلق الله قبعف المساكين فكيف بالخالق إذا كان المخلوق لا يتصور في بعض الأحيان كمخلوق يسد الأفق بأسره فكيف بالخالق سبحانه وبرحمة ولهذا كل كيفية يقدرها الأحمق لله عز وجل قال له أنت أخطأت خطأ عوينا لأن قدرت هذه الصفة وعصيت الله بأن كيفت وتفكرت في الله وأنت منهي عن هذا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله التفكر يكون في بخلقات الله لا يكون في الله أن يستحيل أن تصل في التفكر في الله عز وجل إلى نفسك ولكن بعد أن فعلت هذا وأتعبت نفسك وصلت إلى الزعم الذي وصلت إليه الله بشلاف ما قد ولو فعلت ما فعلت ولو كنت اذكى الناس. ولو وصلت إلى أي شيء وصلت إليه فالله بخلافها لأنه يستحيل أن تصل في صفة الله تعالى إلى شيء في تكييفه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك نعم تكذب وقلت إن كيفية صفة الله تعالى هي كذا وكذا فأنت تكذب لأنه يستحيل أن تصل فيها إلى شيء فأنت بذلك تكون عاصيا وتكون كاذبا وتكون بعد التعب والمعصية وخلاف أمر الله غير واصل في هذا إلى شيء نعم وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبيان نعم يجب الكف وليس للعبد أن يقدر شيئاً بجنانه يعني بقلبه أو يقرر هذا ويتكلم بلسانه أو يكتب هذا ببنان، يعني بأصل. فالواجب الكف عن هذا ولو وجد من يفعل هذا فإن الواجب أن يعذر تعذيراً شرعياً بليغا لأنه بفعل هذا يفتح على الناس وعلى نفسه بابا عظيماً من التيهان والضياع والدخول في الحيرة والولوج إلى الكفر والشرك فليس لأحد أن يخوض في هذه الأمور كما سيأتي إن شاء الله عز وجل عند كلام على ما يلقيه الشيطان نعم ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى أطرق رحمه الله براسه حتى علىه الرحب الرحب الرحضاء أي العرب ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وروى عن شيخه ربيعه أيضا وروية, وروية وروية عن شيخه ربيعه أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا النظام وإذا كان الكيف غير معقول وإذا كان وإذا كان الك الكيف غير معقول ولم يرد, ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى امام دار الهجرة في زمنه كان المسلمون لا يسألون مثل هذه الأسئلة فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استعظم مالك رحمه الله تعالى هذا السؤال ولهذا أطرق رأسه وهكذا حتى علاه الروح يعني تصدد منه العرق لفظاعه السؤال ووقاحه السائل وجرأته ثم رفع رأسه وقال هل السواء معلوم يعني معلوم المعنى اسألنا عن معناه نقول لك إن معناه استوى على العرش على على العرش وارتفع عليه لكن لا تقل كيف يعلو عليه كيف يرتفع لأن الله تعالى لا يسأل عنه بصيغه كيف وفي أحكامه في أحكامه لا يقال لماذا العبد أقل من أن يقول لربه لماذا جعلت العشاء أربعين والمغرب ثلاثة لا والله لا يقال هذا في رب العالمين ينفذ أمره تعالى بثلاث ركعات في المغرب واربع في العشاء والظهر والعصر وثنتين في الفجر على الرأس والعيد ولا يقال لماذا إذا لا يقال للرب لماذا فعلت كذا أو لماذا أمرت بكذا ولا يقال في صفاته كيف ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى والكيف الذي تسأل عنه مجهود يستحيل أن يوصل إليه بشيء لان الله تعالى يقول ولا يحيطون به علم والإيمان به واجب لأن الله تعالى ذكره في كتابه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والسؤال عنه يعني عن كيف بدعة ولهذا في بعض الروايات أنه قال ولا أراك إلا رجل سوء يعني أنك بسؤالك هذا وفتحك هذه الأمور على الناس رجل في تخبث وشر ثم أمر به فأخرج من المسجد كل هذا لفضاعة وقبح هذا السؤال وفي بعض الروايات أنه قال الاستواء غير مجهول يعني واضح معروف المعنى والكيف غير معقول لا يمكن أن يتوصل إليه ولا يمكن أن يعرف وكلام مالك هذا رحمه الله هو ككلام كثير, هو ككلام كثير من الثلاث قصير موجد عليه نور وبهاء ويحمل معاني كثيرة جدا من الخير والنفع وهو بمثابة القاعدة في الاستواء في النزول في المجيء في القيامة كل هذا لا يسأل عنه بكيف وإنما يثبت لله لأن الله أخبر به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أما كيف فهذه لي ولك وللضعف المساكين من المخلوقين فيما بيننا اما أن يسأل عن رب العالمين بكيف هذا من الجرأة والوقاحة العظيمة وعليه إذا لم يكن كيفية إذا لم تكن كيفيه هذه الصفات معقولة من حيث العقل معروفة بالعقل ولا من حيث الشرع لم يرد بها الشرع اذا انتفى للخائض في الكيفية دليل العقل ودليل الشرع ولم يبق عنده الا القول بلا علم نعم الحذر الحذر من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها يعني تقع في مثل الصحارى التي لا تنتهي إذا فتحت على نفسك هذا الباب ومن أنت حتى تريد أن تعرف كيفية صفات كيفية رب العالمين ولهذا قال ابن الماجيشون رحمه الله تعالى لقد جعل الله لابن آدم مثالا منه في نفسه وهو الروح هذه الروح ما دامت موجودة في الجسد فلو قطع الجسد ومزق فالإنسان الحبيب. وإذا خرجت من الجسد فلو كان الجسد في كامل عافيته فالإنسان يموت ما هذه الروح ما حدها ما شكلها ما وصفها ما لونها ما هيئتها لا يدري الإنسان ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك فيقول ابن ناجشور رحمه الله تعالى أنت يا ابن آدم لم تعرف الروح التي بين جنبك وتريد أن تتصور فتعرف كيفية, فتعرف كيفية صفات الله روحك التي بين جنبيك التي إذا خرجت منك مت ما تدري بها ولا تعرفها ولا تحددها فكيف تريد أن تحيط بالله وأن تحدد أنت لله عز وجل كيفية في صفاته فإذا لم تعرف الروح التي بين جنبيك فحري بك الا تعرف صفات رب العالمين على سبيل الكيفية أما العلم بالمعنى فكما تقل معانيها واضحة نعم، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك فإنه, فإنه مع... معاذك, معاذك. وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إذا لم يدخل العبد في تخيل من نفسه فقد يلقي الشيطان عليك قد يلقي الشيطان عليه ليزيغه في أمر الصفات فماذا يفعل العبد يلقي الشيطان القاء مثل هذه الامور على سبيل الوسوسه فيقال نلجا إلى الله عز وجل وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني كهذا فاستعذ بالله ثم قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دل الأمة على الطريق في التعامل مع الشيطان إذا ألقى مثل هذه الوساوس والخطرات يعني أنت وأنت تقرأ القرآن يلقي الشيطان عليك إلقاء هكذا أمرا هو شبهه. لو تكلم به أحد وسمعته لكان كفرا فيوسوس به ويلقيه عليك إلقاء فماذا تفعل فيه اولا اعلم أن هذا ليس منه وإنما من إلقاء الشيطان فهو من حيث المضرة لا يضرك لأنه من عدوك وليس منك وعلامة أنه ليس منك أنك مبغض له تبغضه وتكره أن يتكلم به أحد ولكن عدو الله يلقيه عليك القاء لانه يجري من ابن آدم مجرى الدم فهذا مما لا يضر العبد. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد منهم يصيبهم مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسه يعني أن الشيطان حين ألقى هذا عليك إنما كان بسبب ضعفه هو لأنه لم يرك تساق كما تساق البهائم في أودية الشبهات والهجور والخنا والفساد وجدك مصليا صائما فراد أن ينغص عليك فيلقي مثل هذه الأمور فهذه لا تبرك لكن أنت لا تستسلم لها قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد أحدكم ذلك فليتعوذ بالله ولينتهي إذا جاءت هذه الإلقاءات سواء من الشيطان أو كانت من مات به النفس والعبد لا يرضاها تعرض خواطر هكذا يتعوذ بالله كما قال تعالى فاستعذ بالله وينتهي يعني لا يسترسل مع هذه الخواطر يقطعها ولو بعمل معين من الأعمال يعملها حتى يقطع عن نفسه هذه الصورة وفي بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام فليقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لأن الشيطان يلقي أشياء من الكفر في موضوع ركن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل فيقابله المؤمن بعكسه بتثبيت الإيمان بالله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله فإذا كانت إلقاء من الشيطان يتعوذ بالله منه وإذا كانت خواطر لا يسترسل معها ويقطعها ويعلم أن رب العالمين لا يحاط به علما نعم القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة, والسنة على ثبوته قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله لا ي أو وصفه به رسوله لا يتجاوز لا القرآن لا والحديث لا يتجاوز لا يتجاوز القرآن والحديث القرآن لا يتجاوز القرآن والحديث انظر انظر انظر القاعدة الخامسة في الأسماء نعم كما قلنا في الأسماء أنها تقيفية وطبعا معنا أنها تقيفية وأنها ليست من يخاف فيه بالقياس والاجتهاد يقال ايضا في الصفات كما قال الامام احمد رحمه الله لا يصف الله الا ان وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث لا احد يذهب يبحث عن صفات من مصادر غير القرآن والسنه حتى يصف الله بها لانه لا يتجاوز القرآن ولا يتجاوز الحديث وهذا تقدم في الاسماء فيقال ايضا في الصفات نعم ولدلاله الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه يعني هنا أراد أن يبين كيف تعرف أن هذه الصفة ثابتة في النص معنى ان يأتيك نص هذا النص دلالته على الصفة تكون من الوجوه الآتية نعم. الأول التصريح بالصفة كالعزه والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها هذا وجه مباشر أن يصرح بالصفه فيخبرك الله عز وجل بانه له اليدان لأنه يستوي على عرفه لأنه ذو العزة سبحانه وتعالى لأن له, العزة. لأن له صفه العزة الرحمة البطش أو غيرها فتثبتها مباشرة هذا الوجه الأول أن يكون هناك تصريح واضح بالصفة نفسها مباشرة فتثبت الصفة التي حددت في النص الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك انظر القاعدة الثالثة في الأسماء لم تقدم أن كل اسم يتضمن صفة وعلى هذا فكل, فكل اسم من أسماء الله تعالى. تعرف من خلاله اثبات الصفحة. هذا الوجه الثاني إذا ذكر الاسم من أسماء الله فالاسم قد تضمن الصفحة فالغفور متضمن للمغفرة السميع متضمن للسمع وهكذا إذن هذا هو الوجه الثاني لمعرفة دلالة الكتاب والسنة على إثبات الصفحة. نعم الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله إن إنا من إنا من المجرمين منتقمون نعم أن يصرح بفعل يدل على الصفة في النصوص كأن يصرح بالاستواء بالانتقام ونحوه من الأفعال فيكون هذا من الوجوه الدالة على إثبات وبذلك يكون الكلام الآن في الباب الثاني أو في القسم الثاني من الكتاب قد انتهى الحمد الله. فتكون قد انتهت قواعد الأثناء وانتهت قواعد الصفات يأتينا الآن بسم ثالث وهو قواعد في الأدلة نفسها المتقدم الآن قواعد في الاسماء الاول والثاني قواعد في الصفات الآن ستأتيك قواعد في الادله في أدلة الأثناء والصفات هذا طويل وسأقسم مع الشيخ سهل إن شاء الله تعالى غدا. تتآخذوا بعض القواعد الآن إن شاء الله تعالى وبعد العشاء وتنواصل معكم ان شاء الله تعالى الشيخ في الباقي ما فرق هذا القسم عن القسمين قبله القسم الأول قواعد في أسماء الله القسم الثاني قواعد في صفات الله هذا القسم قواعد في الادله نفسه النصوص يتحدث الآن لا عن الاسم أو عن الصفات ولكن يتحدث عن الدليل عن الدليل نفسه نعم قواعد في أدلة الأسماء والصفات القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته وما ورد نفيه فيهما وجب, وجب نفيه مع إثبات كمال ضده وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. نعم هذه القاعدة هذه هي قاعدة الأولى وتقدمت ضمن كلام لكن الآن سيركز على هذه القاعدة لأن في الأدلة في نفسه الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته ليس لنا أي مصدر. نعرف من خلاله أسماء الله وصفاته إلا القرآن والسنة فقط فلا يحل لأحد أن يوجد مصدرا آخر وعلى هذا فما أثبت الله في كتابه أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة نثبته وما نفاه الله في كتابه أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة عن ربه لم فيه يبقى قسم آخر وهو ما لم يرد إثباته ولم يرد نفيه ما الواجب فيه الواجب فيه أن نسكت كما سكت في النصوص فإذا كنت تثبت لأن الله اثبت وتنفي لأن الله نفى فإنك تسكت لأن الله عز وجل سكت ولم يتكلم فيها ولا تتقدم بين يديه تعالى هذا من حيث العموم فما لم يرد إثباته ولا نفيه يجب التوقف لفظة. لأن الأصل أن لا يحدث وأن ياتي يأتي إنسان بوصف يقول نثبت هذا او ننفيه نقول أما يكفيك القرآن والسنة أثبت ما في القرآن والسنة اثباتا وان فيما فيهما نفيا أما أن تحدث وتخترع فهذا باب لا يجوز، طيب اذا اخترع وأتى بشيء لم يثبت في القرآن والسنة ولم ينفى أيضا هل نثبته لا؟ هل فيه لا؟ لانك كائن أثبته الحقته بالمثبتات وهم ما لم يرد في القرآن. وإن نفيته الحقته بالمنفيات، وهم ما لم ينفى في القرآن. فما الطريق فيه؟ الطريق فيه كما سيأتي. يتوقف في لفظه اللفظ يتوقف فيه. فنقول هذا اللفظ لما لم يرد في القرآن إثباتا فلا نثبته. القرآن والسنة. ولما لم يرد في القرآن والسنة نفيا فلا ننفيه. فلا يثبت ولا ينفى لأنه ليس من قبيل القسم المثبت حتى نثبته ولا من قبيل القسم المنفي حتى ننفيه ثم يأتيك التفصيل لأن هذا الآن من حيث العموم الاجمال نعم وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده نعم الآن جاء التفصيل نقول الأصل التوقف في الألفاظ وعدم إحداث ألفاظ لم تأتي في القرآن ولا في السنة فإذا قال أحد بلفظ قيل هذا التصرف منك بإحداث لفظ لم يرد في القرآن والسنة ابتداء فالواجب ألا تحدث أما وقد احدثته ننظر الآن ماذا تريد بهذا اللفظ المحظ قد تريد به حقا أنت قد تريد أن تثبت شيئا أثبته الله لكن عبرت بتعبير لم يرده القرآن أو أردت أن تنفي شيئا باطلا قد نفاه الله فعبرت بغير أسلوب القرآن فنقول ان أردت اثبات ما هو حق يليق بالله فهو مقبول ما المقبول؟ ليس اللفظ لأن اللفظ قلنا محدث. ولكن المراد الذي أرثه لأن الله أفضل وإن أريد به معنى لا يليق بالله وجب رده وعلى هذا فالمحدث للفظ لم يرد في القرآن والسنة مخطئ على كل حال وخطأه لا بد أن يكون من أحد وجهين أو من الوجهين معه فإن أحدث لفظا لم يرد في القرآن ولا في السنة ولكن أراد حقا فيقال أخطأت في اللفظ واصبت في ماذا؟ في المعنى لكن عليك أن تعبر عن المعنى باللفظ الشرعي فيكون خطأه من زاوية إحداث اللفظ وتاره يجمع إلى الظلمات ظلمات أخرى فيعبر بلفظ مبتدع ويريد نفي حق ففي هذه الحالة يكون قد جمع خطيئتين اثنتين الخطأ في اللفظ الذي أوجده والخطأ في أنه أراد أن يبطل المعنى الحق فكأنه أراد أن يتوصل إلى إبطال المعنى الحق بغير اللفظ الشرعي لأنه إذا أتى ونفى اللفظ الشرعي مباشرة يكون بطلان, قول بطلان قوله واضح، فماذا يفعل؟ يأتي بلفظ محدث، يحتمل حتى يتوصل إليه إلى نفي المعنى الشرعي الصحيح فإما أن يكون الخطأ من جهة لهم وإما أن يكون من جهة المعنى فهذا أمر ينبغي التدقيق فيه والمثال عليه فنجله إن شاء الله تعالى. فمما, فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من اسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو الكزام ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها ومنه الكلام ونحوها ونحوها ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن اعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك كما تقدم هذا مثل ما يعني تقدم مرات عديدة ما أثبت الله عز وجل من هذه الصفات وغيرها أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم نثبته وما نفاه الله أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم نمفي يجيء القسم الثاني الذي سيحتاج إلى التمثيل والتفصيل نعم ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لقى الجهة فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة هذا من الالفاظ المجملة الذي ورد في القرآن العلوم فإذا قال إنسان أتثبتون العلوم لله قلنا اي والله ونعطيك الأدلة الكثيرة جدا على إثبات العلوم فإذا قال أتثبت الجهة كلمة الجهة لفظ قد يريد به معنى باطلا وقد يريد به معنى حقا فلا تستعجل لا تستعجل بنفيه ولا تستعجل بإثباث حتى تتحقق بمراده من الجهة ماذا يريد لأن هذا اللفظ ليس من الألفاظ التي وردت في القرآن اثباتا حتى كثبتها أو نفيا حتى تنفيها وإنما هو لفظ مجمل قد يريد به حقا وقد يريد به باطلا كما سيأتي في جواب مفصل ان شاء الله نعم قلنا له لقض الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء وأما معناه فإما أن يراد به جهة, جهة, أن يراد به جهة سفل جهة سفل أو جهة علو, علو تحيط بالله أو, جه أو جهة علو لا تحيط به نعم تقول انت الان اذا اردت الجهاد معلوم ان الجهاد العلو جهة والسفل جهة واليمين جهة والشمال جهة فانت تقول اثبتون لله الجهة نقس ماذا تريد بالجهة اتريد بالجهة السفل عياذا بالله ان الله عز وجل في السفل هذا باطل فاحداثك للجهات باطل ومرادك بالجهات باطل لمناقشه السهلي علو الله تعالى الثابت بالكتاب الكتاب والسنه الله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 شادوان شاي الله اشهد ان محمد رسول شاد ان محمد رسول الله الأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة الأول باطل وهو أنه قال عيام بالله إن الله بجهة الصف هذا يستحيل ولا يمكن أن يقول به من يعرف الله تعالى هذا هو الأول باطل لا. والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته الثاني يقول باطل لأن كان قصده أن الجهة تحيط بالله عز وجل يقول بهذا أيضا باطل لأن الله أعظم من أن يحاط به نعم والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته نعم الثالث أن يكون في العلو سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى ففي هذه الحالة يقول يصح وعلى هذا قال ان أردت بلا فضل جهة العلو الوارده في النصوص فنعم وإن عبرت عنها بكلمة تحتمل هذا وهذا هذا فنفصل في المراد لأن من الأخطاء أن يبادر الإنسان إلى الاثبات للنفذ المجمل أو النفي لأن اللفظ المجمل يريد به صاحبه بعض الأحيان معنى صحيحا فكأنك الآن نفيت المعنى الصحيح الذي اراده وتاره يريد به معنى باطلا فقد توافقه فيه فتكون قد جاريته في باطله وعلى هذا يعرف أنه لا بد من التفصيل والواجب عدم إحداث مثل هذه الأمور أن الذي يتعين أن لا تحدث هذه الأمور وتفتح على الناس لكن هذا يقال في حال وجودها يعني إذا قام الناس بهذا الإحداث أما ان يقال هاتوا كلمات ونحن نبينها لكم فلا يجوز الأصل أن هذا باب ممنون لكن إذا أطلق الناس هذه الإطلاقات وكان الاطلاق يحتمل معنى باطلا ومعنى حقا فلا بد من التفصيل فعليك بالتفصيل ايهم أطلقوا أو اجملوا فعليك باستبيانكم نعم ودليل هذه القاعده السمع والعقل فاما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء, بما جاء في القرآن والسنة كل هذه النصوص دالت على وجوب أن نعمل بما في القرآن والسنة في كله ومن ضمنه نصوص الصفات كما تقدم ووضع في موضع ثابت أن الإيمان بكتاب الله عز وجل يدخل فيه الإيمان بما فيه من الصفات والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الإيمان بما أخبر عليه صلاة عليه السلام من الصفات فكل هذه في بياني هذا وتأكيد ما سبق كقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا جاء حديث صحيح في إثبات صفه من صفات الله فيجب أخذه كما أنك إذا جاءك حديث صحيح في وجوب العمل أو في وجوب الكف فإنك تلتزمه فكذلك الحال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يصدق فيما أخبر وأن يطاع فيما أمر وأن ما مانا عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع بد من هذه الأمور الأربعة أما أن تقول أطيعه فيما أمر ما مانا عنه وزجر واصدقه فيما اخبر فيما اريد هذا ليس اتباعا هذا من التشهد الواجب ان يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم أشك انها طاعة لله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عنها لهذا قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله هذا امر متلازم لا يمكن ان يقول احد اطيع الله او اطيعوا الرسول يقولون من الجهل العظيم لان طاعتك للرسول طاعة لله تعالى كما قالت من يطع الرسول فقد أطاع الله اذ لا يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بما أوحى الله به إليه نعم وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه يكون, والرد إليه يكون إليه نفسه في, حت... نفسه. نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته نعم كل أمر القرآن في وجوب الإيمان بما في هذه النصوص وطاعة الله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهو صريح في وجوب طاعة سنته عليه الصلاة والسلام ولهذا إذا أمرنا بأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه يترقى منه مباشرة يأمره بالأمر أي سنة وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد أبقى الله في الأمة ولا الحمد سنة فالرد إلى الله تعالى في قوله تعالى ردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إليه هو في حياته صلى الله عليه وسلم والرد إلى سنة بعد وفاته كما ذكر هذا أي واحد من المغشرين. نعم. أين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن استباع عن استباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ عن استباع عن استباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد لم... لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد أمر الله به في القرآن. وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن نعم يقول تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وهذه أصرح وأوضح الله تعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر ما مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه فقال تعالى أقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة هذا أمر يجب تنفيذه يكون عن طريقي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال صلوات الله عليه وسلم عليه صلوا كما رأيتموني أصلا بين الصلاة عليه وسلم ووضحها فبين قوله تعالى أقيم الصلاة ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فإليه صلى الله عليه وسلم التبيان فالحاصل أن وجوب أن وجوب اتباع السنة منصوص عليه بالقرآن ومن زعم أنه سيطيع القرآن دون السنة فقد السرى ولم يطيع القرآن إذا قال أنا سأطيع ربي بما ذكر في كتابه فقط فنقول مما ذكر لك الله في كتابه أن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصيت الأمر الذي في القرآن باتباعه نعم وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة تقدم أما على كون الصفات والأسماء على كون الصفات والأسماء توطيفية وأن العقل والاستهاد وهذه الأشياء لا مجال لها في نزل هذه إثنة نأخذ بعض الأسئلة ونواصل إن شاء الله بعض الصلاة في قراءة ما تيسر لعن نصر إن شاء الله إلى قاعدة الرابعة يسأل الأخ عن حكم قول لا بالعون وما هو العون الذي يظهر أن هذا من الحلف الظاهر أنهم يحلفون بهذا الذي يسمى العون فكانه يقول احلف بالعون ويكلم شائعه في بعض البلاد وكثير من من يقولها قد لا يدري ما معنى العون هذا فكل الذي يظهر أنه محلوه به قديم فيجب تجنبها يقول الاخ صفة الانتقام هل هي صفة كمال ام انها كمال في حال ونقص في حال ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى ينتقم سبحانه وتعالى ممن يستحق أن ينتقم منه فيضعها سبحانه وتعالى في موضعها عز يقول لو نظرنا إلى أيدينا نجد اليد اليمنى ترمز إلى الرقم ثمانية عشر واليسرى ترمز للرقم واحد وثمانين فالعامة يقول هذه دلالة على أسماء الله أن قال إن الأمر كذلك يشيع في الناس أمور هكذا يقدرونها فالقول بأن هذه جعلت تنبيها على أسماء الله هذا مما لا ينبغي أن يقال إلا بنص يسأل عن المجاز الكلام فيه طويل من أهل العلم من يقول إن المجاز واقع في اللغة والقرآن ومنهم من يقول إنه واقع اللغة دون القرآن ومنهم من يقول إنه غير واقع لا في اللغة ولا في القرآن ويختار شيخ الإسلام وبي القيم رحمه الله تعالى عدم مقوع المجال وأن اللغة فيها سعة شديدة تقصر أفهام كثيرين عنها فلهذا إذا وجدوا ما لا يعرفون قالوا مجال قالوا واللغة واسعة ليس كما يريدون أن يقولوا إنها حقيقة ومجاز ومن أهل العلم من يقول بل توجد الحقيقة قسيمة للمجاز ولا يقال هذا في صفات الله صفات الله تعالى هي على الحقيقة لكن بعض أهل التعطيل توصل من خلال كلمة المجاز إلى نفي صفات الله تعالى بمثل هذا الأسم فلهذا قال من قال من أهل العلم إن المجاز غير واقع أصنع لا في أن الصفات خاف وهذا بلا شك لأن الصفات حقيقة ولا حتى في غيرها وإنما اللغه أوسع مما يتصورها هؤلاء الذين إذا وجدوا أسلوبا لم يعوه قالوا إنه من المجال وأطالوا الكلام فيها من أكثر من أطال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حديث إن الله وس حب الوتر هل نقول الوتر اسم أم صفا مثل ما الأسماء وعد في الأسماء, كما في الأسماء التي سردت يقول ما حكم من أنكر القدر حكمه يا أخي حكم من أنكر ركلا من أركان الإيمان لأن الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا يتم لأحد من الإيمان حتى يؤمن بقدر خيره وشره ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما مقوله المنكرين عن القدر قال إذا لقيت أولئك فاعلمهم اني بريء منهم وأنهم براء مني فإنكار القدر بمراتبه الأربع لا شك أنه كفر ولهذا القدرية الأوائل أطبق الصحابة على كفرهم الذين ادركوهم ابن عمر واسله من اسقع وانس وابي سعيد الخديه ونحوهم فلهذا صاحبين في كل موضع ان انكار هذه المراتب الأربع من ارفع ما يكون اعتقادا عياذا بالله من قول اهل الظلام يسال الاخ هل من اسماء الله تعالى الستير ورد هذا ان الله حيي ستير يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما صفه يسأل اخ ما رأيك في فلان نحوه نقول يا أخوة فلان وفلان تسأل عنهم علماءكم من شبار فإذا أردت أن تقيم احدا من طلبة العلم فلا تسأل امثالي وفتك الله فأهل العلم الكبار عندك بحمد الله وإذا أردت أن تسال عن أحد فليكن لك مقصد كأن تكون تسمع له أو سمعت ما لا ينبغي فإذا أردت أن تستبين هذا الأمر فنعم فأما أن تعرض علينا أسماء ناس ما رأيكم فيهم لسنا في مقام تقييم الناس فاسأل أهل العلم الكبار يقيم لك من أردت يقول تقسيم الصفات الى عقليه وخبريه هل يعني ان العقل يمكنه ان يؤلف صفات الله قبل ورود النص لا هذا من تقاسيم تقاسيم قلنا التي قسمها المتكلمون ويقول ان الصفات العقليه هذه حتى لو لم يرد النص نثبتها وهذا ليس بالصليم يقول بعض المرجاء يقولون الإيمان يزيد وينقص ثم يخرجون العامل من الإيمان ويقولون من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الارجاء نقول منهج اهل السنه في الإيمان واضح منهج اهل السنه والجماعه في الإيمان نوع حقيقه من قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح هذا أمر الثاني أنه يزيد وينقص ولا يكتفى, يعني لا يكتفي أحد يقول أنا فأقول بأن الإيمان يزيد وينقص فأكون من اهل السنه هو منهج متكان فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركاب هذه حقيقة الأمر الثاني أنه يزيد وينقص الأمر الثالث أن ترك العمل بالكلية بحيث لا يعمل نهائيا لا شك انه كفر والا فما معنى قولك الإيمان قول واعتقاد وعمل ثم تقول لا يكون الكفر إلا بالقلب اذا فالإيمان عندك هو الاعتقاد فقط إذا قلت إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجناب وعمل بالجوارح فالكفر يكون باللسان وبالاعتقاد وبالعمل أما أن تقول الإيمان كذا وتجعل للكفر معنا آخر فهذا من الخلط الذي وقع فيه من وقع ممن لم يحرر الحق المسألة الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على الله أكبر الله